فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بما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 فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاذ فكيف كان عذابي ونذر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 أُلْقِيَ الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم وافطبر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 يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر انا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر